بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزم قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورد ورأنا تركينا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشيا عن المهي ياشد وطئ او واقوم في النهار سبحا طويلا وادكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا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 قام من ذا الوسط عذابا ابيما يوم ترتف العرض والجبال وكانت الجبال كتبا بهينا ان ارسلنا اليكم مرسلا فما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأقذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرت السماء فطر به كان وعده مفعولا إن هذه تنكره اِنَّ رَبَّكَ يَا لَمُؤْنًا كَتَقُومُ أَدْنَا مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثًا وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَكَايِفٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ قَدَّرَ علم أن لن تحشوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل المنهار يرنون فاطمه في سبيل الله فقرا وما تيسر منه وابغي الصنكه وات الزكاه واقرض الله قرضا حسنا وما تقدمون انفسكم من خير ويجدوه عند الله وخيرا وآظم أجرا واستغفر الله